وَإِمَّا تَعْرِضَنَّ عَنْهُم مَّبْتَغًا رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ان نرضى بَكَى يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَلَا تَقْتُلُوا اُولَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَكٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِن قَتَلَهُمْ كَانَ خِطَأً كَثِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وكان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتل نفسا التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسنوا حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا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 إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اننك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا قل ذلك كان سيؤه عند ربك مكروها